بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا نَعَابِدُ مَا عَبَتْنَا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين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 قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سمع الله لمن حمده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 انت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطل فليس دونك شيء أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء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 ولك الحمد الذي تقول لك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك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 ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن, ترزق أن ترزقنا الجنة من غير حساب ولا عقاب برحمتك وفضلك وجودك ومنت ومنتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حائرا إلا دللته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا ميتا من أمواتنا إلا رحمته،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 اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبي بالرحمات اللهم وافسح لهم في قبورهم مد بصرهم اللهم واجمعنا بهم في دار كرامتك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ومن كان منهم حيا فاطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم،, اللهم برحمتك عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئناً الرخاء وسائر بلاد المؤمنين